يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالم من الله والله عزيز الحكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ على فُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروه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 ترجمة نانسي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 بالنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسنة والجروح قصاص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 قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولئك شر ما كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحث لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينهأهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحث لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد ذا اللهم غلولة غلت أيديهم واللعين بما قالوا بل يداه مبسوطات يوم كيف يشاك ولا يزيدن كثيرا منهم أمزِل إليكم من يضربك تغيانه وقفره وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أئلا يوم القيامة كلما أُوقد نار للحرب أطفاه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوى لقفرنا عنه سيئاتهم ولا دخل لهم جنات النعيم ولو أنهم أقامت التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون.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 إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَهٍ إلَّا إلَهٌ واحد وَإِنْ لَمْ يَأْنَثُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عذابٌ أليمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُنَهُ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا النا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَئِنُّ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء المحسنين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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكوا الله بشيء من الصيد تناله أيدكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله وثاب القليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا مالا والكعبة هديا مالا والكعبة أو كفرة تعاموا مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وذا الامر يعف الله عنه سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متع لكم ولسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وتقول الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقرء ذلك لتعلموا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء أليم يعلمون أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسل إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب إن عليكم تفنيعون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن حين ينزل القرآن تبدل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 أو لو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا هتديتم الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتحين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن غلبتم لا نشترى به ثمنا ونأكل ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إن أذل من الآثمين فإن صر على أنه مستحق إثم فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومرتدينا إن إذا الل من الظالمين ذلك أدنا أي أتوب الشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم؟ قالوا نعلم لنا إنك أنتعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مرية ماذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذا جئتك بروح القدس تكلم الناس في المحبة كهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ خلق من الطينك هيئة الطير بإذن فتأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ لك ما هو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 وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الحواريون يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا من مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا واجتم من كوارزقنا وأن تخير الرزقين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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الزنمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضاء أَجَلٌ وَأَجَلٌ مُسَمَّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَارُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ الَّذِينَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَق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 في الأرض ثم انظر كيف كان عاقبة المكذبين كل من في السماوات والأرض كل لا كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَوَغَيْرَ اللَّهِ أَتَتَخِذُوا لِيَمْفَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَن أَكُونَ ولا من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذابي يوم عظيم ميصرف عنه يوم إذن فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإي أمسسك الله بضر فلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِيَّاً يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيلُ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم ولا دار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيايات الله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 لن نود فلاتكونن من الجاهلين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 اي وَزَرَّ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ مَا اسْتَنَازَرُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ عَذَابُ الرَّقِيمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة وجهرة هل لك إلا القوم الظالمون وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَمَ فَلَهُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقول لَكُمْ إِنِّي ملك إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحَى إِلَيَّ قل هل يستوي الأعمى والوصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليهم ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقذي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يباثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون